اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وميت إلا الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن استقاد حديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرف أموره واكتساها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار عباراكم مني الله سبحانه وتعالى بكمت رحمه امتموت محمد صلى الله عليه وسلم اما ketika moudhuo ambao imekuwa nje kutangazwa tutakuwa tunazungumzia ta'aruf almanhaj as-salafi je manhaj yao واصوله لمسئليات ليب المنهج هو السبيل والطريق الواضح منهج معناه هو سبيل منجيا والطريق الواضح منجيا ambao ايكو واضح منجيا ambao هنا دوساري هو الطريق الواضح والمراد هنا الطريقه والخطه المرسومه الواضحه من جهه انباء مشورى انباء تكون التي يجري عليها للوصول الى معرفه ما انباء تنفذ بها kufikia kwa kujua jambo wasalafi nisba ila salaf na neno salafi ni nisba ya wema walotambulia ni kujinasibisha kwa wema wale faeni waliotambulia wa kullu man taqaddamka min aabaika wa qarabatikah hum salafuka ni wale wao waliokutangulia wewe min abaika katika wahenga zako wa na katika watu wa familia yako waliokutangulia katika wahenga zako na katika watu wa familia yako wao ni sana ni watu wa mfano waliokutangulia wewe wa jam'uha sulafun wa aslafun والقوم السلاب المتقدمون هذا katika lugha hapa inakusanywa katika kullab yawanza hiyo ni jamu ambayo inakusanywa wa aslaa والقوم السلاب المتقدمون القوم السلاب ما ولا امبا وليo kutangulia sisi al mutaqaddimun Nabile bina hapa Sheikh Muhammad bin Umar al اكره قواذ اتسموا امينو عبد الرحمن بن عبد الله السلفي محدث اكتهوا مفالو وله معنى يدي تساب ketika وهو يتغليا واقرون منسوبوا الى السلف نا ونجنوا مفالو ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم ومن تبعه باحسان نعم ان هو الذي هنا ان هو الذي ما قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلامهم كنا صلى الله عليه وقال نالو واصحابه فليمن اصحاب جادات رضوان الله عليه ومن تبعه ناول ينفطى باحسان طوهم الله سبحانه وتعالى كتابه سوره التوبه اناسماء والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان الله نسمي والسابقون الاولون والسابقون نوالي وتعليو اولا من المهاجرين كفيك المهاجرين يتجوا مهاجرين, مهاجرين ولا walihamamako kile kiamozo kwa hadhiri wal ansar mtume katika mji wa Madina na waliopata hawa katika weba eh waliopata hawa katika weba ndio hao kwa sababu gani قصد الله ولم باتي منهج وهو هي منهج هي النيه وهو الذي يطغليان هو الطريق الذي يحصل بها تحقيق المتابعه لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه انا اسال النيه اما يحصل بها ambo ndio leo unapata tahqiqul mutaba kuahakisha kumfuata aliyefanya nini ni makala عليه الصلاه عليه وعلى ان كنا صلى الله عليه وسلم واصحابنا namazhabat au huwa sayyid ala tariqa ashabah au msema kwa niwe kufate nyanja au sikenanja za masahaba فاتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم في اتباعهم للرسول صلى الله عليه وسلم كونوا كفار اليه مسحبا الله عليه وسلم والاخذ بالاقل لو قلنا بغير ذلك والنسبه الى الصلبيه نعم kujnasibisha كولوا لانه علماء بالصلبيه شيء كلفيه لذيذ وكسرمه قرانيه جديده بمعنى باطئ معنى خاطئ بما يعنيه يا مكوسا عيدان لا يتجمعان الذين يريدون ادهز كقطانا لو تستطيع ان تقول شاب وشيب واذا قلت هو من من زاويه كلمه واحده فسا هو العرب وكسمه ثلاثيه جديده ارعى عطماها وعاها ما لبث والصبر والصخر يا والمانشانه واو واو والمانشا كتوكا يا كوغاراو وكوغيدو انا فاني في مواضع كثيره من كلام اهل العلم ما بين اللي ينجوه فكما نمر على اليوم هي ما عليه اهل الحديث سلفيه ليس لا وهو حديث ومشيكا والحديث مشيكا ما نالو يله سلفيه فعلم ان السلفيه هي الاسلام والاسلام هي السلفيه جوهر الاسلام وصحته وسلقه الاسلام وصحته واصوله وجمهور الناس يدير ديتو السلفيه يجيو يدير ديتو الاسلام فصداه على الكتاب والسنه على فان سلف الامه فصداه صاب يوبي للامه المسلمه على الكتاب والقران والسنه النبوي وما كان عليه الصحابه لا وما كانوا الصحابه وكيف لامتي انا تفسير القران قراءاتي فعلم ان الله لا يفسر القران بتفسير السلف وكيف لامتي انا تفسير القران قراءاتي انا القرآن كوالأيك كوالأيك القرآن القرآن هي, هي عليه آلالحيد alladheena hum qalu sunnati wal jamaa asema as-salaf limin wapi li ambao ana hadithu mustaqil alladheena ambao tuna nao wao ala sunna wal jamaa naam hazihi asmaahu haya ndio majina yao jina la kwanza ala hadithu mbona hadithu kasawao wanaposikia hadithu ndumo salallahu alayhi wasallam wao wanachukua Tano na pili, jina la pili, al-sunnati wal jamaa'ah ni wana sunna ni wana wa jamaa jina la tatu al-saladiyun kadueleka kwa jina hilo hili hili kama jina ambao wao watamulia na mtamulia na ndikati ya wanajama bila ibati'is sarf wanaopana na wanaopata wao watamulia قال الله تبارك وتعالى في سوره النساء ومن يشقغ الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهادنا وساءت مصيرا الله تبارك وتعالى اناسمه من يشقغ الرسول نولى اعمال اتبعوا انتم صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له هدى بعد ما هو موงوز وممسكيا وكله انورجوا نجيه امي جوا ويقتبي غير سبيل المستقيم كيش عارفوا وكله يا صحابه نوليه ما تا Allah nasema utaelekeza alikoelekea wa muslimi jahannam na vile vile kumezinga motole kwa لانجياءه ونين اول ما يصدق علينا قال يسع الى فارس اليه ديو موجه بموجه اللي فعل له الصحابه الله عليه اما ان الله يريدها فالخروج عن طريقه كوتا اما كواتا نجياء مكواتا نجياء يسوقه ونين امامنا ماكواتا نجياء الصحابه رضوان الله عليه wa umapata الله amosa kinachonakisiyo umme waqala sallallahu alayhi wa sallam alaykum bi sunnati wa sunnati alkhulafa'ir rasidin almuhdiina min ba'di sallam akasema hapa alaykum bi sunnati aliyoo akasema hapo ما سن ما حال باولياء من بعدي ولا بعدي ان الله يربك ورمان و الله عليم خالص هذا تماما جدا وقال دعاط من الحضار رحمه الله في قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الا يكون في امته بيانا واقع الامم من واظ على السنن قال بها ولن يعرج على غيرها الا الاراء من البركه النبيه يوم القيامه قال الله منهم بمنه ولهذا ابو من الحداد انا اسمع اخشره شهره اولاده نبينا صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي انا اسمع عند ذكر الاختلاف عليه اختلاف على الذي يقوم في امته استلاب انواء لنقواه في امه واحده باانو عليه تواضع ان من واظب على السنه يفتح له ان استقامه قال بها اتقسوانا ولم يعرج على غيرها لا يفشيكن نجينه من الاراء kati kama ma rai za watu kwa sababu wewe unaposhika rai za watu unakutana kwa sababu al-hisbiya araa wa afkar hisbiya ni rai za watu na kitendo zao ah hisbiya ni Alikatiwa dabani akata kutra yake yule yule siakuwa mla kitabu na sunna wa alif agrad min wa sunna bghad qati tukisema kwa kwambalan ametoa katika alkitabu wa sunna inasema alifahamu akasema اذا كماه وصناده متومو صلى الله عليه وسلم اتakuwa katika polo lebali kuota iongoka sundayama jame والله مين بماني ضابط ibn hibban ridima والله tabana akasema jahala Allah Allah tajali to wakati kurilban kuniongoka thumma dawaba fi dhikri ikhbar an ma yajib ala almar min nuzul sunan almustafa sallallahu alayhi wa وعبده نظف ان كل ما اطلع من اهل البدر والهسن ذلك في عينه وزبون وله غير ان في ذكر الاخبار كتدا خبرنا كنا واجب اما يجب على المرء ان لا من نزوم سنن المصطفى كوجب لازم ان خشقامنا صلوات رسول الله فاحفظه نفسك لا تهادي نفسك ياك ان كل ما يقضي نفسك من جماعه فما انقطع من الالبدع في وقت البدع والوضعي لو تجب صلاه الله سبحانه وتعالى في سوره القصص Alimwambia Mtume sala sallam kwa illa yastajibu lak fa'lam an ma yattabi'una ahwa'ahum Alimwambia kwa illa yastajibu Kama huwa Mtume sala sallam kama dawa hawatakujibu wewe fa'lam jua wa wao anma yattabi'una ahwa'u ya kwa wao nafata matamani yao Natakwambia alimwambia bin sana biishadin onbwara bana jisalatu nikali kwa sababu manali salatu nikubali fikra yako ndio maana utakwenda leo nasaba bana manali salatu binikali kwa sababu hayukubali rai ya mtu لا تزال طائفه من امتي Ala wa qawli. Wa na الله Masrud radiyallahu anhu anasema idha ra'ayta aqwama yatanajawna dun al'ama fa'lam annahum 'ala takzib dalal Azamotona wahu wow, mikutanoo yao ya sirisiri na kujitafita fa lam jua aqwa miskin yao hatati watu yule lakini as-salafi سرب يا اموي وصا مangu yako ابو وادي hakuna kujificha ndio amtosana makasema alal haqq dhalili ya hawola ta'atu wa qawli la yadurru ma yaqdur hawadurru kwa alamba wa naogen hatta yatiya amrul lah baka amr yati Allah subhanahu wa ta'ala hidi qala Abu ابو يعذ التيرميدي كتب كتابه سوره الترمذي انا اسمع قول حديث حسن انه صحيح سمعت محمد بن اسماعيل يقول سمعت علي بن المديني يقول وذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق فقال عليهم هم الأهل. أسمع علي هم قال قال البخاري اسمع علي بن انا اسمع اكتفى حديثي كذا قام طه صلى الله عليه وسلم وقال لا تظالم طائفه من امتي اتباعيه موته كطائفه من على الحق يكون واو مواضي في الحق فقال علي بن المديني علي المدينه كما سمع هم اهل الحديث يكون نانو قص حديث معاوية بن ابي سفيان انه قام فينا فقال الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب اقترقوا على 72 مله وان هذه المله ستقترق على 370 370 في النار وواحد الجنه يا جماعه بالغير حديث وضا ضا محاول الى بيسوفيان انا اسمع انه كما بينا يكو اليقوم استمع فقالا انا اسمع الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه متنا صلى الله عليه وسلم قام فينا اليسمعوا قلتوا سيسي فقالا كما اسمع الا إن من قبلكم حقيقه والهؤلاء كانوا من اهل الكتاب فتقول لهم لو تطبقوا كتابه افترقوا على 72 مِلَّة ولikuwa when kutafautiana au kufariqiana katika makundi 72 والا هذه مِلَّة فسلامك يسمع ان حقيقة الملا هذه على ثلاث وسبعين مقود 75 كنتان وسبعون بالنار مقود 72 اتقوا متون وواحد في الجنه مقود 1440 واحد في هي الجماعه للجماعه واخر جترمي ان عبد الله بن عمرو قال قال صلى الله عليه وسلم لا تين على امتي ما اتى على بني اسرائيل حظ والنعل بالنعل وان بني اسرائيل تفرقت على 270 مله وتفترق امتي على 370 مله كلهم في النار إلا واحده إلا مله واحده قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي بل بل امك امامك باب عبد الله بن عمرو انا سمعت يابني على امه هذا رأيت قد وجدت عند امه وهو على بني اسرائيل ولان باب لو وجدت لبني اسرائيل هذا والمعلب بالنحل قياده بقياده واين بني اسرائيل سمعت كبني إسرائيل. سمع اسرائيل تفرقت على 270 waliyawanika katika milango ya 72 makoeni 72 watatari kwa ummafi na kikundi changu ni ama umma wangu utagawa katika nyumba kumi na ngazi 30 wa fatuhi makoeni za milango 73 kullu hum fiha ha makundi 73 yote kingawo motoni illa wahida ispokwa kundi moja illa bilta Isma kwa milango Kalu man ya rasul. Tsalla akauliza ni ndia gani? akasema na masahaba zangu. Tsalla aliyatawazi, ya mua ndia za ni ndia ambazo kuna salasa ambaye ameshika na masahaba. Na mazulu salafia asli ana yamana hadi yeye kwa sawa je sisi tunasimama na manhajia ya ni sisi dijana taku mu salafia ala malaqib usul maana al salafi inasimama katika misingi mitatu al asl al awwal msingi wa kwanza ambao msingi unasimama nao ni mtukua na ikhlas ama kufanya ikhlas katika kumwabudu allah subhanahu wa taala msingi wa kwanza msingi wa pili katika msingi ambao al-muhadisi salafi imeshitama nao luzumu al-jamaa ni mtukua na jamaa ah mtukua wa taa نقسكيزنا فينا قطين تاتو الاصل الثالث من سني وثلاثه الحذر من البدع والمبتدعه قضت على لذا اما كو امباله البدعه ما ودوش ووي كو امباله البدعه ما وما يكفنا بدعه ووي هي كلمه أما ابن الله وقد دل على هذه الأصول دلا من ذلك نا هي المسند هي والدليل اللي يجي واضح فهذه أرباب مسار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاه الغداء موعظه البليغه ارباب مساء انا بقطع حديثيه وعادنا رسول الله يقوم مت صلى الله عليه وسلم البتا موعيدا يوما سيك بعد ثلاثه ذات بعد سبعه ظهور موعدا بعيدا موعدا امبالي مزور ضربت منها الاوجاع أما موعزاليه الماريك بسبب انتموا تشو دي ليه وودلت منها القلوب ناموه تفاهمت كي يعقوب و تاني كوغوبا فقال رجل فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ سمعا كنا سلالا ونتباعي موازغاني قال اتامروا احسوا بكم بتقوى الله قال يا ابن فاري بلا وسه فاني الله سبحانه وتعالى موغوبا والسمع والطاعه لا خشيه لا مطيه عبد حبشي hata kama ni mtu mwalifania aliyodala nyingi فانه من يعذبكم atadhoisi mmoja wenu yara ihtilafa katira akaona tabotauti nyingi sasa leo mtoa sifu kama kusema kwa salamu zaona na zipo baka leo wa yaa lakini Mwisallam akatoa wasia. Akasema kuwa kueni mbali na vitu ambavyo tunavuhuliwa, vina mambo vipya. Fa ilaala. Akasema kuwa kuongo tepo. Kwa roli ajana kadalikazi. Mmoja wao tuapata hayo fa bisunati. bi na sunna zangu wa sunnati al-ulama na sunna za mahali paha al-hadidii arz ualayha bin nawalid muhammad sallallahu alayhi wasallam akatoa wasia akasema kuwa hii ni sikana magedo nene ya msho hendo jeu bandia kuzalimika na vile vile ashuail bin abi salih an abi, an -abi anhu ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرضى لكم ثلاثه ويسخط لكم ثلاثه يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بعدل الله جميعا وان تناصحوا من والله الله امركم ويسخط لكم قيل وقال وإذاع المال وكثرة السؤال بل في الحديث رواه الذهبي عن ابي صالح رواه Anabi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithu bakia Hurairah radhiyallahu biyaku anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yaqwa muntumu sallallahu kasema inna Allah yarba lakum salata yaqwa Allah anarejea kunyeni mambo matatu wa yasqutu lakum salata na ana watasilikia katika mambo matatu yarba lakum أنا ان اعبدوا معبودا الا سبحانه وتعالى ولا تشركوا به شيئا ولا ان تعتصموا بحبل الله جميعا كذلك يمسكانه مكانهك الله سبحانه وتعالى الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فاعتصموا الله بده معتصم كما قال بعد الله وكامياءك الله سبحانه وتعالى نوت ولا تبرر ومن في مصبر الديان مس تنجان من والله والله لا قبل من نسيعه وللباين اليواكلش اول من والله والله, والله. Polepole aliyopatiwa awahi au walimbele naseha nasi nasiha kumbana saa kiongozi siapo ndio mimba sikatkana ni sala sikatika njia wema watangulia wewe ushangulie serikali juu ya nini juu ya ndio sikatika njia wema watangulia bali hiyo ni njia ya al-hawarij hii njia ya mabawari wasbata lakum na bila kuin aala tasrike ngenyu kila waqala kusikiza huko na huko yule anasema na huyu kasema kila waqala wa idha atal mala na bila kuin kupoteza mali wa kafraju sual nabio farini mtukouliza sana قد نص عليها في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ما يقول نضر الله رحم سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه حتى يبلغه غيره فانه فانه ربح حال في ذلزم الطريق وله غيره انسى ما كتبه ماتت فجلس عليها انه كود حديث زواج رواه عن زيد بن ثابت قال اسره سمعت رسولنا يقول اليس من ظالم ما تقر الله امره الله كانو انغلوا بوزري غما سمعنا يا حديث. حبيبي ارسل يا حبيبي بابك يسف بعده قبائل حتى نغه غيره وكما ان بقى فإنه رب عامل ثقل ليس ان ذا قول لا عنده اليتت الى حديثا يفهم الى حديث ورد حامل ذقه الى ما وافاه ان ذا قول يعني عليه يشكو عليه فهم الى حديث ادوك لا ما مات لا يبل عليهن قلب ما يبل عليهن قلب ما مات مولى الاسلام عايزك قصا قبيص ماله ما عندهاش لا لا يا كفا اخلص العمل لله مين توكف على عمل ابي منفعه تنفدش الله سبحانه وتعالى لو كاتكا اصول بتتدا اخلص عباده لله ونصوله صحيحه ketika misengi manaji manaji salaf niabu wewe ufanye ngaro kurudisha Allah subhanahu wa ta'ala ya kwa na vile kwa mwanasahaulao la amr kuna nasihi viongozi je viongozi na nasihi kiongozi mnasii mbele dawa kiongozi wewe kama faridubi unakuwa na yeye kama mnasii hilo ni mnasii kiongozi vile vile wazungunza jamaa na kwa kheri katika jamaa استوب يا جماعه فإذن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم فسمعتكم مؤمنون فاني انكونه قوسوبا فيمذا ولكنا سمى ان اتصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دي دين الناس ودنيا سمهم ماتت قد جمعت ام موسى ما يقوم به دين الناس عما <سؤال> بين <سؤال> امرؤه <صفح> المسلمة دين يا واط ودنياهم نا دنياهم قال شيخ الاسلام محمد الوهاب <دهال> رحمه الله لم <لن> يقع خلل في دين الناس ودنياهم الا بصواب الاخلال بهذه التلاف وبعضها سماد الها قال نفسه لم يقع خلل هيتطوقه <يفتلي وكم> بونغوف bedir in nas katika dini ya watu na duniani na duniano ila bi sabab al ikhlal ila kamene kwa upungufu huu au kwa sababu upungufu huu bi hali talam fahamu au kuingia katika ya تحقيق العبوديه لله سبحانه وتعالى فاذكروا كما نعبد الله سبحانه وتعالى باتباع الكتاب والسنه وبعده تطوعت لله سبحانه وتعالى والسنه نبينا صلى الله عليه وسلم على وفق طاعه السلف الصالح ويقفوا لكي نساواه ونفهمه ونتمم تحقيق ذلك بان يعبد الله وحده دون ما سواه او بان يعبد جماعرا كذلك وكما هي بيعبد الله حي ليعبدو الله سبحانه وتعالى فيكياته دون ما سواه خالصا وبان يعبد جماعرا اعبدوا الله سبحانه وتعالى وقالوا ترامشا ودالك حقيقه كلمه الاخلاص هي روح حقيقه وكلمه الاخلاص اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله كسوريا قوم ان تسابوا دوله وحق يقول الله سبحانه وتعالى نقشوريا محمد صلى الله عليه وسلم من جوهره ونقول قد الدين يقوم على اسلين دينيه ديني. ان سماعك انسمين alla naabudu illallah msingi wa kwanza tusiabudu suku allah thumma wa alla naabudu allah illa ma sha allah tusimabudu allah subhanahu wa ta'ala bisukua kwa aljaleh sha tutaabudu allah subhanahu wa ya wa taqumu alayhi هو المسلكه القاده امال منهج السلف الى اسماء الله تحقيق العبوديه لله باتباع شرعه واكيدها وعبوديه الله سبحانه وتعالى وكفاه الشريعه ذاته فاي competent kufata shari'ati waman khalaqahu dhalla al-sirata al-mustaqim لو لا ولا امبالى اتبينا لهيو ولا امبالى اتاجه لهيو ضل الصراط المستقيم اذهبوا ان بوتيئا ketika dio 80 dia ilio noka انا رسول الله تبارك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرجع عليا وصلى الله وسلم قد تركت فيكم شيئا يكون يميعيه المامون لا تضلوا بعده هم ضلوا كتاب الله كتاب الله سبحانه وتعالى وسنته وسنته نبينا صلى الله عليه وسلم حتى تفاوتيان بينت بيين حتى يرد علي الحق وبطغ رجاله القليل السكين قال ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حج الوداع وقال يا ايها الناس اني قد تركت فيكم ما ان احتصمتم به فلن تضلوا ابدا كتاب الله وسنه نبي ولبل عادن ابو جابر بن عباس فتقبل ولياقه ناسما امنا ما صلى يقوم كنا صلاه صلى محمد الناس alorsou tudiawtu bihjatil wadaa فكان عند ابي الحجه وقوا قالا كماسما يا ايها الناس فكسم ايوا اني قد ترت فيكم ما فمن اعتذ في غاب لي <تصفيق> ان اعتصمتم به ممكن كما نابيو ولم تضلوا ابدا هم كتبه لذلك يريد كتاب الله تبعتي الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم نسنه كما تم صلى الله عليه وسلم لو دليلها الكتاب والسنه قد هدي من تمسك به تقول الله سبحانه وتعالى نزل ذلك ونبينا صلى الله عليه وسلم قد وديا ا몽وك من تمسك بما ولا ما ترك ما ا몽وك بماه اولئك الذين ادعوا في بتول المفانين اتكون مفانين ان يقتلو قال سبحانه وتعالى في سوره فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ الله رزا في الايمان كما وو وعدني بمن سلم ما امنتم به بي. كما قال اللهم لداوين مين انا قصدي يعني الصحابه فاين امنوا بما امنتم به فقدت والله لو نور دماغي والله قد فسكتيكم الله الله تبارك وسلم روحه ما كنت الباني ما كنت اللي قطا سبغاني ترى كم اصول الله سبحانه وتعالى ونقوم صلى على النبيك والصحابه كانوا اعرب الخلق اذماء ما صحابه نقول الله عليهم ووالله قوه نجوا و قد كان يوم هو قناه ذهبيه ليس قد كان يوم الكتاب وسنه ومن تابعه الكتاب وسنه على امان السلف الصالح فهم اولاد اتفهموا القران والسنه وكرمه صلى الله بمعنى اولئكى اتبعوا الكتاب والسنه كتفهموا وكيف افارينه ameangamia ampotea لو تلقوا كمان الله فاولئك هم الكافرون وكفروا كل الخلق بسبب ما قرؤوا كتب الصلاه والبانوا والقداميه تصنيف ذو ذو وكفرش كلا مفتو وكابتونوا الاسلام بكياو وكذا استك في الدين الاصل الثاني مسنگه الثانيه لزوم الجماعه والسمع والطاعه لولاء الامر كوجلزم اما كجيء كاتكا والسمع والطاعه نكاسكيز ونكطيع ولاة الأمر و نوابه فازموا الجماعه ويحفظون حقوق ولاه الامر وهمنا واقترياء السمع والطاعه ما لم يحقروا بمعصيته لو انا نسال فازموا الجماعه وان كانوا وناقومه كتجماعه هاواجه ويحفظون حقوق ولاه الامر وا فامنوا وانهي حق الذناني حق الذنوز واهنيها نيلهاو زاهد وافطرها نيلهاطاري زاهد اسلم وطاع كيس كده فامنوا نقتي ما لم يأمر بمعصيه قال يا فامنوا هو معاصي ما قال تبارك وتعالى الله لسما يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم الله ناسema aini mliamin atiu allah mtini allah subhanahu wa ta'ala wa atiu ar-rasul mtin tu sallam wa uli al-amr minkum na walaambao ni viongozi wenu kwa inta na zatu issue allah nasema tupozozana katika jamu يرشدك الله سبحانه وتعالى والرسول كن صل صلم ان كنتم تؤمنون بالله ولو اكمنني ونما من الله سبحانه وتعالى ويوم الاخره نسيك يا مشو وفي الايه نسمع ان دليل دليل واضح على وجوب السمع والطاعه اكون واجبا لازما الصلاه وكذا والطاعه في ما يامر به ككما هو نافع ماما وهوامرنا ما لم يأمر بما يطالب طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم قبل فاهي كما هي قالوا طاعه الله سبحانه وتعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا جاءت الحديث نكوس من فادي الله الحضر قال حدثني ابو ادريس القولاني انه سمع حضرمي الامانه يقول قال الناس اسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني فقلت يا رسول الله اننا كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير فالبعد هذا الخير من شر حدث مضابهوظب من اجاد الله الحضره انا سمع قال حدبني ابو ادريس يقول وقال ابو ادريس القولاني انه يقول ان حسان قال حسان يقول اليمن يقول اكساما كان الناس والكو وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير والكو وقت يمولذ صلى الله عليه وسلم قصي عن خير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركنا من يلكونا صلى الله عليه وسلم قصي عن شر فقف يا شر سميتني فقلت يا رسول الله نكامل يوم كنا صلى الله عليه وسلم اننا كنا في جاهليه في شر. الله خير. الله خيره. خير من الشر في تلك وقت ketika jahiliyah ketika ujinga wasani mafka shar fadaa Allah bi ar-khayr Allah ataquja na khayrihi falbada hadha alkhayr min shar صلى الله عليه وسلم kumikuja nao falbada hadha alkhayr min shar badali khayr kuna sharri قال نعم ndume sala sala akasema naam qultu wal ba'da dhalika sharr min khair baada hiyo sharr je kuna faili nyingine naam wa fi dahan fasalama akamwambia naam hivi wa ma gani hicho qala hadhi يسمعوا نيواطو wanaenda wanafika nyenene ambao sio yangu taarifu منهم marungir wao wanajua lakini wanapita qultu hapo ndipo alikasema apo alikasema fa ba'da dhalika alkhair insha je waada ya khairi ya kuna sababini qala na'am sallam akasema na'am du'atu ولنالذت عند ملango ya moto mal ajabahu ilaya wala badafanin atawajibu ha qatafuu fih tafa'alutambushu huko qultu ya rasul allah sibhum lana kamal bizansalatu kum lana tusibiye kinana honi katika mili yetu katika ngozi zetu katika watu wetu wa takallabuna bi alsinatina wa katika dini zetu katika lugha zetu hizi قلت طبعا تأمرني ان ادرك هذا لك. Hujambo ya Allah? Akambo ndio mtusaasana. Mtamwanya nini? In adraka hidhal. Wapi utaponapata nini hayo? Qala kamwambia قال اذا جماعه المسلمين وامامه امبيه ونلزم ونلزمنا جماعه الاسلام نا امام واو قلت الا يكن لهم جماعه ولا امام كما مثلا واو ها وانا ولا ها وانا قال انا اسمع طاحت تلك الفرق كلها كام يا رين فاعتزل دي جوا ولو انت عضه اصل الشجره حدا كانوا و او تعوم و تعوم فين حدا كانوا و تعوم انت حتى ادركت الموت وكاملت فين وفكيه وانت على ذلك ما و او تعقيوا هكا شاء الله تقومي هابا باذن تعالى عندما محاضره او جوه عندما جمعه عندما يجيء تتواجد معنا من بله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا <تصفيق> <تصفيق>